والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا مرقى. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلْئَتْ حرسا شَدِيدًا وَشُعَبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّشَدًا نادري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رجدا وأننا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق ددا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 بربه فلا يخاف بخسا ولا راقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَةٌ وَأَلَّا وَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَى نَهُمْ مَا أَلْغَدَقَ لِنَفْتِ نَوْمٍ فِيهِ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 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا